بسم الله الرحمن الرحيم. قل أُوحِي إلي أن هُستَمَعَنَ فرَمٌ من الجنّ فَقَالُوا إِنَّ سَمِعْنَا قُرآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا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 وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطباء وألوا استقاموا على الطريق لأسقينهم ما أن غدقا لنفتنهم فيه وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابَ صَعْدَةٍ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 إلا بلاغم من الله ورسالته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجْهَنَّ مَخَالِدٍ فِيهَا أَبَداً حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعْدُونَ